من الله ما عمل الذين تقوى الذين هم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء الله من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد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 وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والأمر ما قضيت والدين ما شرعت الخلق خلقك والعباد عبادك والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله في خضم الحياة وفي غمرة الأحداث وفي وسط الزحام وفي قلب الضجيج يفقد العقل البشري تماسكه ويفقد الفكر الإنساني وظيفته فيعيش هذا الفكر منحصرا في مفردات محدودة قاموسه ضيق لا يعرف من المفردات إلا ما هو يناسب الواقع الذي يعيش فيه معاناة لقمة العيش وروتين الدنيا القاتل مفردات أكل شرب نام قام زرع حصد تزوج طلق جمع بنى رشح صوت فاز هذا مبلغ علمهم وخلاصة السعيهم وهذا ما توصل إليه فكرهم فاختزلوا الحياة واختصروا الدنيا في هذه المفردات الضيقة وليس للمسلم المعاصر أن يفقد تماسكه وأن يضيع الحقيقة الكبرى والقيمة المثلى والقضية العظمى في هذا الوجود ليس للمسلم أن يضيع قضية أن هذا الكون وأن هذا الوجود تحت قبضة الله وتحت مشيئته وتحت سلطانه وتحت ملكه وتدبيره وتصريفه وأن كل شيء خاضع لعظمته ولأوامره ولقضائه ولقدره وأن هذا الكون لا يفلت من قبضة الله فيه شيء ولا يخرج عن سنن الله ونواميسه شيء إن الحضارة المعاصرة بعلومها ومعارفها وتقنياتها وعولمتها خدعت الناس خدعة عظيمة هي أن كل شيء تحت سيطرة الإنسان وهذا كفر وطغيان وكذب والله إنها خدعة عظمى أن يتخيل الإنسان أن كل شيء تحت سيطرته أولا كثير من الأشياء التي هي دون السماوات مما يراها الخلق والناس لا يعرفون عنها شيء قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة ما غاب عن الناس من الوحوش والدواب أكثر من التي يرونها فإن هناك صحاري وبراري وغابات فيها من الكائنات التي خلقها الله أشكالا وألوانا وأصنافا ولكن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن الإنسان لربه لكنوت هو لم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم القرآن لما يتحدث عن الحقائق يتحدث عن الحقائق المرئية الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلها بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهذا عنوان خطبتنا عنوان الخطبة قدرة الله جل جلاله لابد أن يذكر المسلم في خضم هذه الحياة بإيقاعها السريع وبروتينها القاتل وبمفرداتها الضيقة أن هذا الكون الذي ترونه أمامكم وما يخفى منه أعظم ولهما في السماوات وهذا ليس للإنسان بتقنياته أن يعرف إلى ذلك سبيلا إلا بوحي من الله محتم يخبرك عما في السماوات من عرش وكرسي وحملة للعرش وملائكة ومن جبريل ومن صدرة المنتهى وإلى غير ذلك من العوالم العظيمة لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ينبغي أن يذكر المسلم بحقيقة عظيمة هي أن هذا الوجود وأن هذا الكون وأن هذا الملكوت خلقه الله بكل وأنه لا يعجزه فيه شيء وأن الله عظيم وأنه على كل شيء قدير مظاهر قدرة الله في الكون من الزرة وحتى المجرة إن هذه الزرة بجزيئاتها الصغيرة وبتفاصيلها الدقيقة فيها إلكترون وبروتون بينهما مسافة صغيرة جدا لو أن كل بروتون كان ملتصقا بالإلكترون والذرات ملتصقة مع بعضها لكانت الأرض قدر البيضة العادية لو ما الله الإلكترون بعيد من البروتون المسافة البسيطة دي كان الواطن نحن عايشين فيها عاجب الناس دي كانت تجبق قدر البيضة انت كنت تكون قاعد وين في البيضة دي قدر البيضة بتاعت الدجاجة الموجودة في السوبر ماركت البستروها الناس انها قدرة الله في كل شيء من الزر وحتى المجرة ينبغي ان يذكر المسلم حتى لا يفقد تماسكه انها قضية ايمانية ومسألة عقدية ينبغي أن نطرقها أول الأشياء في مظاهر قدرة الله وهي كثيرة وسوف أتحدث عن بعض قليل منها أول شيء الشمس والقمر كلها آيات ظاهرة ومع الشمس والقمر الليل والنهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار حجيب النهار حسن الدنيا مضوية بعد شو ينظلم وبصورة تدريجية زي السلخ زي سلخ الجلد براحة براحة وآية لهم الليل نسلخ منه النهار يخرجون النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ثرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله حتى علماء الفلك من إله غير الله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 كسوف الشمس هو أن يقع القمر بين الشمس وبين الأرض، وكسوف القمر أن تقع القمر في ظل الأرض. هذا صحيح، ولكن ليس كل الحقيقة. الوقع القمر بين الشمس والأرض شنو؟ على كيف يعني؟ على كيف؟ الشهر الفائي وقعت آياتان عظيمتان والناس في غفلة. خسوف وكسوف اجتمعا في شهر واحد للشمس والقمر والناس في حفلاتهم وصخبهم وضجيجهم وملاهيهم وفي الكريسمس وفي أعياد رأس السنة والنبي الأعظم والإمام الأكبر للأمة عليه الصلاة والسلام إذا رأى خسوفا أو كسوفا خاف وهرع إلى الصلاة وهي صلاة مختلفة وليست الصلاة للشمس ولا للقمر فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون يتضرع إلى الله ويطيل القراءة حتى إذا ركع رفع من الركوع وقرع ثانية قراءة طويلة حتى ينجلي الخسوف أو ينجلي الكسوف هذا اسمه عند الناس يقول لك التفسير اسمع براحة التفسير العلمي للظواهر الطبيعية ما في حاجة اسمها ظواهر طبيعية انتم موهومين الكون ده كله تحت قبضة الله كما اسلفنا ما في ظواهر طبيعية كل شيء بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير ذلك تقدير العزيز العليم ما في حاجة ساكت الشمس ما, ما شبيه مزاجة قالوا الكسوف الذي حصل للشمس قبل أسبوعين تقريبا لم يمر مثل هذا الكسوف منذ ألف عام قالوا قبل كده أصلا ما في كسوف ده كسوف وقت وقت الشمس طالعه الكسوف مع الشرق الناس دي المواهيم الإجابة بسيطة إن الله على كل شيء قدير لأن الشمس شمسه ولأن القمر قمره ولأن الكائنات خلقه ولأن الكل عبيده عبيده وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ظلوم كفار اسم التفسير العلمي ده ما اسمه تفسير علمي ده اسمه التفسير المادي التفسير العلمي هو الذي يجمع كل الحقائق التفسير العلمي تقول قدر الله للقمر أن يقع بين الشمس وبين الأرض بتقدير من الله فحصل لذلك ده اسمه التفسير العلمي الذي يأخذ ما هو موجود أسوأ في العلوم يجيب لك تفسير مادي يقول لك ده تفسير العلمي ما تفسير علمي في أشياء غايبة عنكم تعرفوا الجن الجن حايم في علم بيعرف الجن أمسك أي دكتور بروفيسور في جامعة يقول له الجن يقول لك ده وهم لأنه ما قروه الخواجات إلا أنه ما في جن قول له ما في جن في جن وفي ملايكة وفي أشياء وياخي وع... خلي ملاك خليها ويسألونك عن الروح جوا الدين تفسير جيب لي أكبر عالم في الدنيا سواء كان خواجه بيرطون بيتكلم انجليزي ولا مسلم بيتكلم عربي خلي فسر لي وريني ما هي الروح وأين هي وأين تسكن وما هو شكلها وما هو لونها وكيفية وكيف هي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا السماوات خلاه بس الروح يقول لك التفسير العلمي خدع الناس التفسير العلمي الذي يستند إلى العلم والعلم فيه النقل الوحي وفيه ما يثبت بالعقل والتجربة كل ذلك يسمى علما أما التفسير الذي يعتمد على العقل ولا يعتمد على الوحي لا يمكن أن يكون تفسيرا علميا هذا اسمه التفسير المادي للأشياء الشمس والقمر الناس لابد ياخذوا فكرة عن الشمس والقمر إخواننا الآيات شايفينها الناس الآن تحت السماء قلوا ما ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون قرآن عجيب لكن يتكلم لك عن الآيات التحت البحر وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون انت عارف الكائنات الموجودة تحت البحار تكاد تكون البحار اربع اخماس او سبعين في المئة من الارض موية تحيط كائنات الانسان لا يحيط بها علما وما يستطيع يأكلها ولا يشربها ولا يقوم على في حاجة اسمها الحياة البرية دي المسؤولين قالوا من الصيد ومسؤولين من الحيوانات في البلد ال... كل بلد فيه حية برية سرطة و... وسلاح وبروش ومرتبات عشان يحافظوا على الكائنات دي تحت البحار دي تخيل في مليون نوع من الحيتان كل حوت يختلف عن التاني تماما مش عدد مليون ده النوع النوع الواحد فيه ملايين تخيل في حوت واحد بياكل في الوجه في اليوم يوميا يوميا وجبة ما يعادل خمسمية طن ربنا قال وما من دابة في الأرض يعني في الأرض دي مش في الموية بس الموية ما من الأرض لأنه لك الكرة الأرضية أربعة أخماسة تقريبا موية إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء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 أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الزراعة قدام الناس النباتات أشكال وألوان البحار السماوات الأرض الليل والنهار هايات عجيبة يعقب يولج الليل في النهار ويولد النهار في الليل لما تناقش الناس بيقول لك التفسير بيقيفه في التفسير المادي بس الشمس دي كسفت. التفسير الظاهر للناس إنه الشمس بتكسف لما دائما كسوفة بكون جزئي لأن القمر أصغر بين الشمس القمر بتقع بين الأرض وبين بين الشمس قام في رجل أمي في رجل أمي ما قرى جغرافيا ولا جيولوجيا وما قرى علم الفلك جقال للناس الموضوع ده برضه فيه حاجات تانية قال الناس أتدرون أين تذهب هذه الشمس الشايفين نادي عارفينها بتمشي وين قلنا الله ورسوله أعلم قال إنها تذهب وتسجد لله تحت عرشه لكن في المدرسة ما قررون كده الرجل الأم ده هو النبي الأكرم والرسول الأعظم والإمام المقدم صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم واحد قال لي الحديث بخالف العلم متلى العلم بخالف الحديث إذا في علم في علم ذاته قال لي الحديث ده قاعد يخالف العلم في علم العلم قال شنو قال تسجد يقبل العلم غلطان لانه قال الكلام ده اعلم من العلم انت عارفه قال ابنه قالوا خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام بعدين قلت ليه ما في اعتراض العلم قال ما في قال ليه ما قال العلم بيشوف الشمس دي لما تمشي بتمشي وين قال ليه ما, ما بشوف الشمس قاعدة وين قلت ليه خليكم معي ركزوا معي شوية عين فوقك بالليل طبعا في الصافي ما في نجوم أكلمك ولا في المنشية ولا في الرياض تمشي لا تشوف النجوم لكن زول قاعد في الطايف دار يشوف النجوم مع الأنوار التكيلة دي والكشافات وقاعدين في في شقق ومقفلين عاد النجوم دي نشوفوها كيف إلا في التلفزيون شوف الخلد أطلع شوف النجوم دي هو الذي سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كل شيء بأمره حتلقي فضاء واسع وما تراه فوق رأسك ليس هو السماء هذا ما ظهر للناس من قبة السماء لأن الإنسان كان طلع خارج إطار الجاذبية الأرضية ومشى بعيد ما حيصل السماء بدليل قولي تعالى والشمس تجري لمستقر لها مستقر السجود رسول الله قال لابي ذر أتدرون أين تذهب هذه قالوا أين الله ورسوله أعلم قال تذهب وتسجد لله تحت عرشه فإن أذن لها أشرقت وإن لم يؤذن لها كان اليوم الموعود لأن حاج يوم الشمس حتخالص هذا النمط الذي اعتادته منذ سنين طويلة والشمس والقمر دائبين لما يحصل لهم الكسوف أو الخسوف في ناس ولا يجيبوا خبر أنت عارف يوم الخسوف بتاع القمر؟ قالوا برضه كان قبل شهر تقريبا قبل شهر لما الشمس ال ال الدمر قسل له خصوف جزء بسيط الناس كانوا في نفس يوم راس السنة دخيل. آية الناس يوم راس السنة الناس مهججين وفي ناس سهرانين يقول لك لابد يحضر الصاعة 12 عشان يخش في السنة الجديدة قال الناين برضو خش السنة الجديدة مو؟ ناس موهومين والله ناس عندهم وهم يقول لك لابد يكون صاحي يا أخي كانت أصحى, أصحى السحر تعبد الله يقول لك تكون صاحي عشان تحضر السنة الفاجد والسنة الجديدة قال النائمين برضو حاضرين أم موهومة عندهم وهم المو... الغربيين بيحبت موبايلات بيحبت أجمار صناعية وهم الناس في راسب المناسبة أنا داير أوريك إن الناس علمها والله ضيق يا أخي الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والعلم اللي عندكم ده منه منه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم العلم دا البيت فاخر بالناس لولا أن الله هيئ له العقول وفتح للناس المدارك وأوجد لهم المواد لما تعرفوا على شيء ولكن يظل العلم البشري محدود والعقل الإنساني قاصر ويظل فهم البشر جميعا محدود وعاجز وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون دردك معلومات الشمس اللي شايفينها الناس دي الحارق هذه جزء من مجرة تسمى مجرة دربة تبانة الشمس والأرض ومعها تسع كواكب اسمها من المجموعة الشمسية ديل بدور حول الشمس في تاني مية مليار شمس زي دي وكل شمس منها عند كواكب بدور حولها ده كله المية مليار شمس جزء من مجرة درب دبانة الفضاء الشايفين نذا فيه مئات الملايين من المجرات والله ما حتصور المسألة دي انت ما حتصور القمراء البسيطة دي اللي هي جزء من التعب على الأرض بينها وبين الأرض مئتين وأربعين ألف ميل المئتين وأربعين ألف ميل دي لو نقصت شوية والمسافة اقتربت بين الأرض وبين الجمرة سيوبات كل ما في الأرض حتى الجبال ستزال عن أماكنها يعني ربنا كان دار يهلك الأرض يقول للجمرة قرب شوية مش يوقع الجمرة في الأرض يوقع الجمرة في الأرض ضمك حاجة كبيرة خلاص ولا يبقى يوقعه يقول للجمرة تقرب لا يفضل فيها جورجي بوش ولا مسلم ولا كافر هذه الجمرة خسفت والناس في راس السنة ما جايبين خبر يرقصوا والما في راس السنة كالترخير راكدين في بيوت النايمين أسوأ شيء ألا نحس بالسنن الكونزية وأسوأ من ذلك أن يتبلد الشعور وأن يتجمد الحس حيال أن تغير في هذه الظواهر التي يسمونها طبيعية الظواهر الكونية الموجودة في هذا الكون الشمس جزء من مئات الملايين من شموس في مجرة وحدة الشمس تساوي الأرض تقريبا مليون وثلاثمائة ألف مرة الشمس دي بتساوي الواطف تعتن دي مش السودان لا لا لا العالم كله يعني بساوي مليون وتلتمية ألف مرة لو عاينت في السماء أي نجم شايفه؟ بساوي الشمس مية مرة أي نجم ويضرب بذلك المثل بكثرة النجوم يقولون وفي السماء نجوم لا عداد لها تخيل علماء الفلك بالمناظير ما قدروا يعدوا النجوم ده إعجاز يقول لك يا أخي عد النجوم ما في ذو البيدر يعدها واحد من علماء الفلك قال النجوم التي ترونها في السماء هم ما بل مناسبة هي ما في السماء ما ما ملصقة وكل في فلك يسبحون أنت بتشوفه قريبة أنت لو عينت من بعيد جامع في مئذنة بوراء عمارة بتخيل لك العمارة دي ملصقة في الم المئذنة دي ملصقة في العمارة النجوم ملصقة النجوم الناس بشوفوها معلقة إخواننا أي شهاب بيجواجع الناس بيشوفوه رجوما للشياطين الشهاب ده كان حصل الأرض في شهاب الأسبوع الفات ولا الأسبوع قبل الفات اتكلموا عنه علماء الفلك. شهاب ججاري من الفضاء قدر حبة الفوله. قال لك ربنا ستر ما وقع في الأرض وقع في فضاء تاني يخد كله خلقه الله قال ليه كان وقع في الأرض بدمر مربع كامل بتاع بيوت بيناسه قدر حبة الفوله. والله يا إخواننا ربنا هذا عظيم والله عظيم ده كل خلقه ومش خلقه ساكت بيعبدوه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب مش الله خلجه وفكاها خلجه وبتتمر بأمره عشان كده يوم ما يقول ليها اطلع من الغريب بتطلع بالغريب ولما يقول لها أجي في ولما يقول الله يحصل لك كسوف يحصل لك كسوف ولما يقول الله يحصل لك خسوف يحصل لها خسوف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا السلام هذا الكون عجيب هذا خلق الله ما تحدثت عنه تذكير ببعض قدرة الله التي لا حد لها ولا حصر لها ولا نهاية لها سبحانه وتعالى عما يصفون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أسأل الله تعالى أيعرفنا يعرفنا وأن يجعلنا مؤمنين به موقنين به وببينه وبصرعه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 عالقا في مكره بالمجرة إن أم النجوم بنت زمان لم تزل حادثاتها مستمرة في فضاء لو سافر البرق فيه ألف قرن لما أتى مستقرح شفت البرق ده سريع البرق ده لو ماشي بسرعة دي ما وقف ولا دقيقة مش ألف سنة ألف قرن يعني مية ألف سنة لما أتى مستقرة ولو الشمس ضوعفت ألف ضعف الشمس دي الكبيرة لو ضاعفوها ألف ضعف لم تكن في أثيره غير ذرة أبعد الدهر في الفضاء مكره عالقا في مكره بالمجرة إن أم النجوم بنت زمن لم تزل حادثاته مستمرة في فضاء لو سافر البرق فيها ألف قرن لما أتى مستقرة ولو الشمس ضعفت ألف ضعف لم تكن في أثيره غير ذرة ساعة تحسب المجرة فيها كحلقة ألقيت بصحراء قفرة يقف الفكر دونها مكوندا يقف الفكر دونها مكوندا مقسيرا فشمسنا منه قطرة الشمس والمجموعة الشمسية كلها لا تساوي في هذا الفضاء الرحيب شيئا يا سلام أبعد الدهر في الفضاء مكره عالقا في مكره بالمجرة كل الحاجات اللي شايفين هذه الشمس والقمر كلها والكرة والكرة أرضية معلقة في المجرة إن أم النجوم بنت زمان أي نجمة شايفة لم تزل حادثاته مستمرة حاجة غريبة الشيء ده بنقطع كنت, كنت بناقشت له واحد ملحد فقال لي الكون ده جاء بصدفة قلت له جاء بصدفة وبيقى ماشي بدون صدفة معقول ده يعني حاجة جاءت بصدفة وماشى مستمرة بدون صدفة طيب قلت لأ الصدفة دي ما بتجي تاني ليه لو كل مرة بتجي صدفة زي دي تعمل لنا كون زي ده، نحن بنقتنع نقول دي كل يلبها صدفة الصدفة مرة واحدة دايلي لينا صدفة تانية زي دي يقول ليك الكون جاب الانفجار العظيم جيت، الانفجار ده حصل وين والحضر منه سلمنا نظرية وجود الكون بالانفجار العظيم الانفجار ده اتفجر براهو ولا فجرت جهة ناس عايش في وهم عجيب لكن المؤمنون راسخون أهم لغز في الحياة بالنسبة للناس عند المؤمن محلول لغز الخلق كيف جاء الخلق جاء الخلق بالخالق في خالق عظيم جاب الخالق إن أم النجوم بنت زمان لم تزل حادثاته مستمرة في فضاء لو سافر البرق فيها ألف قرن لما أتى مستقره ولو الشمس ضعفت ألف ضعف لم تكن في أثيره غير ذرة ساعة تحسب المجرة فيها كأنها حلقة ألقيت كحلقة ألقيت بصحراء قفرة صحيح الأرض بالنسبة للسماوات كحلقة ملقات في فلات والسموات السبع بساعتها بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات الناس ما جايب خبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث في الترمذي وصححه الألباني أذن لي يعني الناس مرات ما بيفهموا أقوله ما بيستوعب قال لي دي يستوعبوا كلمون يعني رسل النفسوا بيتكلم بأي حاجة شافه وأي حاجة الله حاليه إلا يقول له كلمون كما قال لي قل ما بقول من نفسه بقول أسأكد القرآن كله يقول له قل قل قل وهو قال بيقول بأمر الله انت عارف الرسول قال شنو عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملات العرش ما بين منقبه إلى شحمة أذنه مسيرة خمسمائة عام ده ملك واحد بس ما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة خمسمائة عام خمسمائة عام بسرعة الضو بسرعة الصوت بالطيارة بالمشي بالكرعين بالحصان خمسمائة عام دي قدر كيف وما يعلم جنود ربك إلا هو في ختام الخطبة مظاهر قدرة الله في الكون مظاهر ضعف عقيدة قدرة الله في الكون عند المؤمنين مش هذه العقيدة الكون تحت, الله. تحت الله في ناس العقيدة دي عندهم فيها خلل اللي هي ربنا سماهم الظانين بالله ظن السوء اللي بتخيلوا ان الكون ده منفلت وذي ظهر في حياة الناس اول شيء الاعتماد على المؤهلات الشخصية ده ضعف في العقيدة يقول لك أنا شاطر أنا ذكي أنا كده أنا شهاداتك عالية أنا وصلت للمحل دي بشهاداتي إنت ما وصلت لحد حسه إذا كان ده فهمك إنت ما وصلت أي حاجة لسه وصلت وين يا زول وصلت شنو إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده اثنين الاعتماد في التوظيف في الوظيفة والحكم والملك برضو على القدرات الشخصية الواحد يقول لك أنا حاكم لأنه أنا قادر أحكم أكثر من صدام حسين إنت قادر تحكم أكثر من صدام حسين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ما تتخيل حتى في الانتخابات دي في رئيس حييجي الله ما دايره الرئيس الحاجيبوا لكم ده حيكون الله دائره هو الدائره الله يبقى والدائره الله هو بيبقى يبقى ثلاثة نسبة كثير من الأشياء إلى غير الله والظفوق أي ليه واسططيقوية يا زول حصل زلزال سمعت قاله حصل زلزال في شندي الزلزال تفسيره انزلاقات داخل التربة الصخرية ولا شو ما عارف انزلاقات قال انزلاقات أي وتنزلك في شندي وما تنزلي في كوستلي والبي زنديك وزلزال هايتي كيف الزلزال في هايتي رأيكم فيه اشنو زلزال هايتي زلزال دمر حتى القصر الجمهوري ده كله الزلازل والخصوف والكسوف دي كلها آيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن الناس بقوا ما يخافوا تبلد الحس وتجمد الشعور ما يخافوا آيات انت عارف في المدينة حصل زلزال عمر الخطاب لما أهل المدينة كلهم في الجامعة قال ليزوا ناديم من بيته قال قاعد في بيته جيبوا جابوه كلهم الجامعة دا تملب بالناس ودفق وقف فيهم قال ليهم شوفوا الزلزال ده ما براوا لشيء أحدثتموه فوق الأرض فتضجرك أما وإنها لو عادت ثانية لأرحلن من المدينة قالوا المدينة يح كان حصل فيها زلزال أنا بفارقة ممكن يحصل زلزال لأن الناس كويسين ويجيبك كابتلاء من الله لكن في النهاية زلزال ربنا توقن زل زلزال بسيط وما يعلم جنود ربك إلا هو من الحاجات دي الكلاب الطالة وما يعلم جنود ربك إِلَّا هو. انت عارف رسولهم الله شونه عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت عن قتل الكلاب لأنها أمة صححه الألباني في الصحيح الجامع الصغير إني نهيت عن قتل الكلاب لأنها أمة لكنه أذن بقتل الكلب العقور الكلب السعران يبتل يا أخي تأكد إن أي شيء يحصل للناس بقدر من الله الكلاب دي ما جنود من جنود الله برضو وما يعلم جنود ربك إلا يا ربنا ناس أهلكم بالذباب ناس ربنا أهلكم بالجراد الجراد خليه شفت القمل والقملة والقملة، القمل الله لا يبقى ناس القمل يا خيب دباه وارد في سورة آل عمران والجرادة والقمل والضفاضع والدم القمل جاهم جمل زحف عليهم زحف يا أخي قال لك الزول جلابيته مليانة جمل يشيل الجلاد ده في التفسير يشيل الجلابية يخذتها في الشمس الجمل يكركر من الشمس داخل الضم ربنا كان دار يحلك الناس الجمل ده ربنا ناس خلي حسا زمان ربنا يحلك ناس بالجمل قالوا الذئاب جاهزنا إخوانا ينبغي أن نسند الأمور إلى الله قال تعالى وإليه يرجع الأمر كله أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق وبأنه الله لا إله إلا هو قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين اللهم إنا نفتهل إليك في هذه الساعة أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اتماعنا هذا اتماعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محرومة ولا مطلوضا من رحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم